لَنُعَذِّبَنَّكَ عَذَابًا كَبِيرًا قل وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالَ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن ذُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيكَ حَسْتَ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِنْ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا وَاسْتَكْبَرُوا In ne kan naviiva di'hovi